أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليه إن في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم فاتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائه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 الذي ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 سُنَّةَ الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد اللهِ الله تبديلا